أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ جَبَنِي وَبَنَّ أَ عَبُدَ الأأَصنَّ رَبّ إِ إنه رَبّ إِهُ أَبلََّ كَثًا مِنَ الناس فَمَن تَبِعَنِي فَإِنهُ مِن وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ وَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ وَيْرِذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا 117. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل مِنَ من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 118. ربنا إن 129. وإنك تعلم وَمَا نخفي وما نعلن 120. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 121. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدواء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 117. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 118. ولا تحسبن الله غافلا عما 114. ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 115. مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئدتهم هواء وَأُنذِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ثَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ 111. وبرزوا لله الواحد القهار 112. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 113. سرابيلهم, من قطران سرابيلهم وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ لما لِيَسْتَوُوا لِيَذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُولُو رسلهم بالبينات فما كان الله صلا ويقيمون الصلاه وياتون الزكاه ويقي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 اشتركوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصمون Rabbi lillahi jami'a wa قولوا بكم فالى فبين نقول بنعمته اخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف من المنكر هم المفلحون يأمرون سُبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد بي أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا أولو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مسبا جاجلت انك انها كب ود الري ي قد يقدم من شجره مباركه Jukadu min šajara tim mubaraka zaitunah Zaitunah Zaitunah يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله من يشاء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 الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تفغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان